يقول يا ليتني قدمت لحياتي يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوما اذا يعذب عذابه احد وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ يَا أَيَتُهَا يرجعي الى ربك راضية مرضية يرجعي الى ربك راضيه مرضيه فادخلي في عبادي فادخلي في عبادي, فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وَأَنْ تَحلِلُم بِهَاذَل بَلَد وَأَنْ تحلِلُ بِ البَلَد وَوَالِدِ وَمَا وََلَد وَدِ وَمَا وَلَد للَقَد خَلَقَُ لئِ سَانَ فيِي لقد خلقنا الإنسان فيك بد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلفت مال اللبدا ايحسب ان لم يره احد ايحسب ان لم يره احد الم نجعل له عينين هداينا هُن نجدين وهديناهُن نجدين سنقتحى ملعقبه سنقتحى ملعقبه وما ادراك ملعقبه وما فاك رقبه فاك رقبه او اطعام في يوم ذي مسغبه او اطعام في يوم ذي مسغبه يتيما ذا مقربه يتيما ف مس إين الذَمَت الرَبَأَ مكين ذمَة الربَ قَّ كََ مِ الذيذينَ آمَوا وَتَو صَوبِ الصدرِ وَتَو صَوبِمَرحَمَ اولائك اصحاب الميمنه اولائك اصحاب الميمنه والذين كفروا باياتنا هم اصحاب المشأمه والذين كفروا بايات ال ہند سود